بالنسبة لآية القرآن العديد الترتيب المتهم النتيجة فيه هذا ترتيب بعض الآيات يعلم من الترتيب القاطع وبعض الآيات وهي الكثير جدا لا يعرف الترتيب ومن مقصود الترتيب هنا ترتيب يعني بحسب النزول ترتيب الذي يريده الله عز وجل من هذه الآيات الكريمة ما هو يعني ما هي النتيجة أو هو العمل على وفق ذلك خصوصاً أن من الاستدلالات بالسياق وغيره يعني ترتب على يعني اتفاق الترتيب الموجود في مصحف الشريف عام ما يريده ضاع الزوجة ااا الشيخ قد صار حديث عن طبقات دور الطبقات في جالك زي ما قد كده يعني دعنا فينا كنت طريقه في سير ف... يعني قلته تتحدثها في مناسبة أخرى وما صار حبيب هاي أسئلة الإخوة دع أسئلة لا. الإخوة أخبارها واحد هاي القصير, القصير. هذا يسأل عن رواية عنوان البصري وما هو رأيي الشيخ في, كو... في... هذه العبارة ليس العلم كثرة التعدل أيضاً يسأل ما مدى قوة أو صحة سند حديث النورانية وما مدى صحة مدنه مقارنة بالروايات الأخرى قد يجعل لكم من بني ادم من ابوز جبيتهم على انفسهم الست بربكم قلوا بدل شهدنا ان تقولوا يوم القيامه اننا عن هذا غافلين ان امكنت لناو الايه المباركه سرعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه يا اسك التسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد بن عبد الله الطالب وسلم صلوات الله وسلم على نبينا الدر ودعنا بدعاء الى قيام يوم الدين جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الطير اللهم اتني بأحب خلقك إليك أن يأكل معي من هذا الطير وأصل حديث الطير رواية نقلها أنس وقد جاءت من طريق غيره أيضا ولكن الرواية المشهورة نقلها أنس وفيها ما أضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي إليه الطائر المشهور فدع الله سبحانه بهذا الدعاء وقال اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطاق وحيث إن هذه العبارة عبارة دالة دلالة مباشرة صادمة لبعض النفوس لأجل ذلك صعب عليهم الإذعاب بصحة هذا الحديث رغم اعترافهم بكثرة طرقه حتى إن بعض أئمة القوم قد كتبوا كتابا مفردا في جمع أسانيد حديث الضحية اللهم اتني بأحب خلقك إليك هذا التعبير تعبير مطلق بعضهم أراد أن يشاغب على قبول هذا الحديث وإثبات صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق مضمونه وأننا إذا أخذنا بما يقتضي هذا الحديث لازم من ذلك أن نقول أن علي بن أبي طالب أفضل بسم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الإيراد معلوم أنه في غاية الوهن والضعف من جهة الصناعة لأن هذا الإطلاق لا ينعقد فإن هذا بحسب تعبيرهم عام أريد به الخصوص ولا ينعقد لهذا إطلاق يعم رسول الله صلى الله عليه وآله فإن رسول الله هو الداعي فماذا لو كان هذا العموم يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يأتي أحب خلق الله إلى رسول الله والمهروض أنه هو أحب خلقه إليه فإن هذا الإطلاق لا ينعقد وهو أموم أريد به الخصوص من هذا الوجه للخصوص المطلق الخصوص من هذا الوجه أي إن رسول الله صلى الله عليه وآله غير داخل في هذا العموم كما إن هذا الاطلاق قد خرج عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بضرورة الدين فإن من ضرورات هذا الدين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من علي بن أبي طالب عند الشيعة والسنة فرسول الله صلى الله عليه وآله خارج عن الاطلاق بضرورة الدين إن قلنا إن الدعاء نفسه لا يقتضي خروج رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر أنه ائتني إن قلنا بأنه ينعقد له عموم وهذه الحيثية لا توجب ضيقا فيه فإن ضرورة الضرورة الإسلامية كافية في اخراج رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا العموم وإذا كان كذلك فلا مجال للتشبث بهذه الحجة الواهية في نفي صدور هذا الحديث والحديث كما قلنا وارد من طرق متعددة عن أنس فإنه قد روي عن أنس من طرق كثيرة وعدد من روى هذا الحديث عن أنس قد اكتفى بعضهم في حصول التواتر بأقل من عدد رواة هذا الحديث عن الناس إذن التشكيك في صدور هذا الحديث لا عذر فيه ولا مسوّض له وإنما هو ناشئ من بغض أمير المؤمنين عليه السلام ودلالة الحديث دلالة واضحة جلية وإطلاقه لا موجب لإخراج أحد عنه إلا ما قام الدليل على إخراجه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الصدى يزعجكم جيتي من الهواء شنو حبيبي صدر الان هي افضل اخر <معك> مره افضل كويس شهر اوه انه نستعين بالجدار وأما سؤالكم عن القرآن الكريم وعن ترتيب آياته وأن هذا الترتيب توقيفي أم اجتهادي فالذي عليه جمهور المسلمين أنه ترتيب توقيفي وأن هذا الترتيب التوقفي يشمل جميع آيات القرآن الكريمة نعم ثمت بحوث في بعض الآيات إن من جهت مناسبتها للسياق من جانب وثمت بحوث في آياتاً بخصوصها فإنه ربما لم يظهر للقارئ وجه الصلة بين صدر الآية وآخر الآية مثل فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامة أنكحوا ما طاب لكم من المساء فإن هذه الآية مجتملة على شرط وجزاء والصلة بين الشرط والجزاء غير ظاهرة فما علاقة الخوف من ظلم اليتامة بحلية التزويج بامراءتين أو ثلاث أو أربع ما وجه الصلة بين الشرق والجزاء فحاول المفسرون أن يوجدوا صلة بينهما ومن نظر فيما قاله المفسرون في الصلة بين الشرق والجزاء يرى أن جملة مما ذكر تكلف بل تعسف تكلف واضح بل تعسف فاضح ولا نظن أن الذين ذكروا هذه الوجوه على قناعة بها وإنما ذكروها إما لإظهار لأنهم لم يريدوا أن يظهروا العجز أو لأجل أنهم أرادوا أن يبذلوا جهدهم في استخلاص أو في بيان وجها قد يكون نافعا لمن يريد أن يتدبر في الآية إلا أن حفاء وجه الصلة بين الشرط والجزاء لا يسور بوجها القول ان هذا الترتيب ترتيب اجتهادي بل المعتمد في حسم هذه المسألة على النقل وليس لهذه وليس يصح أن يعول في هذه المسألة على الاجتهادات النحوية او التوفيق بين النص القرآني وبين قواعد النحو مثلا فضلا عن قواعد غيره من العلوم الأدبية مثل قواعد البلاغة وإن القرآن الكريم أصل في هذه العلوم وليس فرعا. ولا يوجد عندنا نحو كتبهم رؤ القيس قبل الإسلام. وإنما كتب النحو علماء المسلمين وهم يجعلون من النص القرآني أصلا للقواعد التي دونوها في علم النحو. وهكذا الكلام في علم البلاغة. بل لو أنك قرأت كتاباً في علوم القرآن مثل القرآن بالزركشي الزركشي نعم المتوفى سبعمائة وأربعة وتسعين في البلاغة مثل المختصر لو وجدت الزركجي يأخذ ما قاله في كتابه من علماء البلاغة فإذا هو عبارة عن استنساخ تقول كوفي بيست استنساخ مع مراعاة التطبيقات على الآيات القرآنية أي يستنسخ القواعد التي نص عليها علماء البلاغة ويطبقها على القواعد على الآيات القرآنية ولو رجعتم إلى كتب البلاغة لوجدتم أنهم انما أصلوا جملة من القواعد أخذم لها من الآيات الشريفة رأيت ما في البعض أنهم قد اجتهدوا في استخراج نكتة أدبية من الآية تشترك مع سائر الآيات التي لها هذا النظم فإذن المعتمد في حسم هذه المسألة على النقل والنقل والنص القرآني منقول بالتواتر بهذا النحو بهذا الترتيب فإذن الترتيب توقيفيا واما سؤالكم عن الطبقات فاشياء <تصفيق> <آية> <تصفيق> هذا حديث اخر الترقيم هل هو توقيفي ام اجتهادي هذا ليس السؤال الاول السؤال الأول كان عن ترتيب الايات هذا السؤال سؤال عن الترقيم وتحديد بداية الآية ونهايتها هذا التحديد لا يمكن الجزء بأنه توقيفي ومن ذلك آية التطهير الذي جاء في جملة من الروايات تسمية آية التطهير آية نزلت هذه الآية مثلا في رواية أم سلامة عليه السلام في بيتنا أو في بيتي نزلت هذه الآية وتلت الآية إنما يريد الله ليس من أول الآية الموجودة بحسب الترقيم الذي في المصحف و دونك في إثبات هذه المسألة حتى لا يتحسس لا يظن السامع أن هذا البحث بحث مذهبي دونك رأي السنة في هذه القضية فإنهم مختلفون في البسملة أنها آية من كل سورة إلا التولى أم هي آية من سورة الفاتحة فقط وأما سائر السور فليست آية منها أم إنها ليست آية حتى من سورة الفاتحة هذا في رأي نعم،, نعم وهذا الرأي تجد إذا طلعت على رأيهم في هذه المسألة تجد المضحكات في استدلالهم في إثبات أنها آية أو في نفي أنها آية ومن المضحكات ما قاله بعض كبراء هذا العصر منهم من الاستدلال ولعلكم تجدونه حتى على اليوتيوب يعني ليس لا يقال الكتاب مشكوك النسبة له لعل صوته مرفوع على اليوتيوب الاستدلال على كون البسملة آية من الفاتحة برواية رووها جعلت كذا بيني وبين عبدي جعلت الدعاء في صحيح البخاري جعلت الدعاء نصفين بيني وبين عبدي وأولها لاحظ الرواية رواية آحد والدلالة دلالة متكلفة تفسيرية بناء على استنباطه وفهمه هو فسر الرواية التي في صحيح البخاري قسمت الزعاء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفين. كيف فسرت هذه الروايه قال سوره الفاتحه فيها الحمد لله رب العالمين هذه لمن لله الرحمن الرحيم لله اياك نعبد واياك نستعين لله اهدنا الصراط المستقيم للعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال هذه تكملة لأهدنا الصراط المستقيم بالله إليكم النص القرآني يثبت بالاجتهاد وبمثل هذا الاجتهاد المبني على ظن في ظن طبعاً نحن مجاملون له نسميه ظنًا وإلا فإنه وهم في وعف ألا الكلام ليس في الترقيم إذن حتى لا يظن أن البحث يختلف باختلاف المذاهب لا الأمر حتى عند السنة الترقيم لا يسعهم القول بأنه ترقيم توقيفي نعم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الآيات القرآنية خواتمها متشابهة نهايات الآيات فيها تشابه أو تقارب وهذا طريق لمعرفة نهاية الآية فإن جعلتم من هذا للسنباط المبني على النقل طريقا لمعرفة التوقيف فهذا لا مشاحة فيه يعني إن جعلتم اصطلاحا فتقولون إن الترقيم توقيفي لأنه مستند إلى مأخذ نقليا وهو نهايات الآية ومع ذلك فإن هذا غير مضطرد لأنك تجد في, في بعض السور آيات تختلف نهاياتها عن نهايات بقية الآيات فإذا هذا غير مضطرد آية التطهير الكلام فيها لا ينبني على أن الترتيب ترتيب توقفي أو اجتهادي بل ينبني على أن الترقيم توقيفي أمش في ولا سبيل للجزم بأن الترقيم ترقيم توقيفي فإذا لا سبيل للجزم بأن آية الآية التطهير هي جزء من آية كما, هي كما هو الترقيم الموجود في المصحف هذا لا سبيل للجزم به حتى عندهم بل الروايات الصحيحة عند غيرنا تفيد أن آية التطهير لا تبدأ من حيث الرقم الموجود في المصحف وأما سؤالكم عن الطبقات وأن الاعتماد على الطبقات في معرفة التصوص اتصال السند وانقطاعه فالصحيح أن هذا هذا الاصطلاح اصطلاح قديم اصطلاح موجود عندنا وموجود عند غيرنا ولكنه عند غيرنا قبلنا يوجد حتى كتب عندهم بهذا الاسم ابن سعد مثلا عنده كتاب اسمه الطبقة خليل. خليل. نعم؟, طبقات نعم ابن سعد لعله أقدم فعندهم هذا الاسم من القديم ولكن هل المعيار هذا الطريق لمعرفة الاتصال والانقطاع هو الطبقة لو كان الراوي رجلا يعيش في طبقة تلميذ الراوي الأول ولكنه لم يلقه هذا في بلد وذاك في بلد آخر هل ينفع في معرفة الاتصال؟ لا ينفع طيب. لو كان الراوي بحسب الطبقة يصنف على أنه مثلاً الطبقة الخامسة وراوي آخر يصنف على أنه من الرابعة فالمفروض أنه إذا نقل عنه فإننا نقبل الاتصال ولكن قد نستكشف بملاحظة تاريخ ولادة هذا وتاريخ ولادة ذاك أن الطبقة لم تكن مطابقة وأن هذا التصنيف لم ينفعنا بل خدعنا إذن فالمناسب في معرفة الاتصال والانقطاع في السنة هو أن نلاحظ تاريخ الولادة تاريخ ولادة هذا وتاريخ وفاته وتاريخ ولادة ذاك وتاريخ وفاته ثم أين سكن هذا وأين سكن ذاك هذا اثنان ثلاثة أن نعرف العلاقة بينهم لأنه ربما كانت العلاقة وإن كان هذا أمراً نادراً ولكن ربما كانت العلاقة علاقة سيئة فيكونان في بلد واحد ويلقاه ولكنه لا يأخذ عنه أو لا ينقل عنه لأن بينه وبينه مثلاً حزازة نحن نتكلم الآن في البحث التعصيلي لا شغل لنا بالتطبيق هذا في العامة كثير عندهم نعم, نعم. وتعصيلا الطبقات ليست الطريق لمعرفة الاتصال والانقطاع نعم هي تنفع لم تنفع لأنه لا يسعك أن تحفظ تواريخ ولادات أرواه وتواريخ وفياتها. فلا بد لك أن تعتمد على الطبقة لأن هذا أيسر ولكن مع ذلك ينبغي أن لا تخدع يعني أن لا تخدعك الطبقة فتعول عليها في الحكم النهائي نعم تعول على الطبقة في الحكم الابتدائي قبل دراسة السند إذا كنت مستعجنا تريد معرفة أن هذه الرواية صحيحة أم لا وأنت على عجالة فيسعك أن تعتمد على الطبقة لتنظر أن السند متصل أم منقطع ولكن إذا كنت تريد الإفتاء فلا يكفيك أن تعتمد على الطبقة بل لابد أن تنظر في هذه الخصوصيات والتي تسمح بالحكم على السند بالاتصال أم لا تسمح نعم هذه المشكلة أو هذه المشاكل تواجه غيرنا أكثر منا ومع ذلك فإنه ينبغي للباحث أن يحتاط في هذا الأمر فلا يحول على الطبقات في الحكم النهائي نعم إذا كان يريد يعني في مقام العجاله لا بأس وأما سؤال الثالث يسير الآن حديث النوري نورانية نعم النور مضامين يعني ما قال الحديث الحديث هذا يعني استخرج حديث طويق طبعا قال روى المجلس عن صدقة في حديث سلمان وابيدان أنهما سألاء أمير من أمين عليه السلام عن النورانية فقال يا سلمان ويا جنتم قادة كنت انا ومحمد نورا واحدا من نور الله <سؤال> اذ جلت امر الله تماما وطاقه انا ليس في هم كنت انا كنت انا ومحمد نون مفتوحه ومحمد نوراً واحداً من نور الله عز وجل, عز وجل. الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشاق فقال للنصف الآخر كن محمداً وقال للنصف كن الله. علي فمنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا علي وقد وجه أبا بكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرايل فنزل جبرايل إما جبريل جبري. وإما جبري. جبرايل وجبرايل أيضا الظهر هذا الموضوع السؤال يعني يا سلمان ويا جندب فأنا, ما. فأنا ورسول الله من الذي في هذا الحديث مما تأباه مثلا تأباه العقول أو يأباه النقل القطعي حتى يسأل عنه حديث يوافق جملة من الأحاديث مضمونه ليس مضموناً إن فردت به هذه الرواية يوافق جملة من الأحاديث تلك الجملة بعضها من طرقنا وبعضها من طرق غيرنا بعضها موجود في الصحيحة أنت مني وأنا منك في صحيح البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي, لا نبي بعدي وفي لخظ إلا أنه لا نبوة بعد موجود في الصحيحين أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى مروية من طرق غيرنا نا فما الذي في هذا الحديث تأباه العقول أو يأباه النقل القطعي السبب بهذه التسمية الحديث النوراني باعتبار أنه ما أن حديث... من نور الله هذه من نور الله لعل السؤال عن هذا الوجه وأن في هذه الرواية دلالة على التجسيم فإنها جعلت لله نوراً واشتق نور رسول الله صلى الله عليه وآله ونور علي من ذلك النور فكأنه كان فكأن فيهما جزءاً إلهياً هذا بحسب تشنيع بعض من ضعف عقله على حسب تعبير السيد الخوة علينا وليس في هذه الرواية ما يدل على ذلك أما أن هذه الرواية فيها نور الله فهذا ليس فيه ذلالة على التجسيم وإنما هو لفظ أضيف إلى الله فإن كان هذا اللفظ الذي أضيف إلى الله يدل على التجسيم ما يقولون في عبد الله وناقة الله وبيت الله وروح الله فيلزمهم أن يقولوا أيضاً تلك تدل على التجسين والجواب إن هذه الإضافة إضافة تشريفية فهي فالنور نور الله لا بمعنى أن, أن الله جسم نوري وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام جزء من ذلك النور المادي الجسماني حتى يتوهم التجزيم فإذا هذه الجملة ليس فيها ما يثبت التجزيم ولو كانت هذه الجمله. ظاهرة في التجسيم فنقول إن هذه الجملة ظاهرة في معنى نعلم بطلانه بضرورة العقول وإذا كان ما يفهم من الآية أو من الرواية إذا كان المعنى الذي يفهم من الآية أو من الرواية مخالفا لما تقتضيه العقول فإنه يلزمنا أن نؤول النص القرآنية أو نص الحديث القرآن الكريم فيه آيات قد يفهم منها التجزين منها مثل هذا اللفظ مثل نوري. نوره مثل نوره فإذا كان يفهم من النور المضاف إلى الله الجسمية فهذا لا يوجب سقوط هذه الرواية بل يصير حال هذه الرواية حال الآية الشريفة فماذا تصنع في الآية الشريفة إن كنت شيعيا ستقول نؤول الآية الشريفة نقول لك وبمثل ذلك يصنع في الرواية فنؤول هذه الرواية وإن كنت مجسما لا ينبغي أن تنتظر جوابا منا بل تطلب الجواب من المجسمة نحن لسنا مجسمة بعضهم يسأل خصوصيات الفاض اللي غرجت في الرواية أصل سجورها الرواية قلنا هذه الرواية فيها جمل متعددة وهذه الرواية لها شواهد من روايات غيرنا فضلا عن رواياتنا في سجورها أقول لا غاية ما في الآمر أنك تقول هل نستطيع من هذا الوجه أن نثبت أن هذه الرواية صدرت بأن جمعت بين هذه الجمل أم أن هذه الجمل قد صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله متفرقة وقد جمع السائل بينها الجواب عن ذلك إن المهم هو إسناد هذه الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأما هذه الواقعة وأنها جرت بين أمير المؤمنين وأبي ذر وسلمان أم لم تجري وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالات في مواضع متعددة ومجالس مختلفة وقد جمعت في كتابا فهذا لا يؤثر المهم صدور النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو أنك جمعت كل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ثم تلوتها في مجلس واحد وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بدأت في نقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله اتباعا من غير أن تفصل بين الأقوال بقولك وقال وقال من دون أن تقول وقال وقال بل تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني وأنا منك علي مني بمنزلة هارو من موسى ويحبه الله ورسوله ولأعطينا الراية غد وهكذا تستمر في نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن تقول وقال وقال فهذا لا شيئة فيه وليس فيه من التدليس الممنوع شرعا ولا التدريس المعب حتى التدريس المعب لا يأتي في هذا هذه الرواية عن عنوان البصر يقول الرواية ليس العلم بكثرة التعلم نعم. كثرة لا توجد ظاهره ظاهر ليس العلم بالتعلم يعني. هذه الرواية ومثلها روايات في في باب التقليد تسبب مشكلة للفقير في, في باب التقليد روايات فيها أن ال الذي يجوز تقليده فيها معنى ليس في هذا اللحظ فيها معنى أن الذي يجوز تقليده أو اتباعه هو الفقيه الذي على هدى من ربه وهذه الروايات أيضا فيها أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء فإذا إذا لم يكن العلم أمرا كسبيا فكيف نعرف أن هذا النور ألقاه الله في قلب هذا الرجل أم لم يقهه العلماء الفقهاء إنما يتكلمون بماذا بالقواعد بالقواعد التي تدرس وتعلم فإذا لم يكن هذا علما إذا كانت هذه القواعد ليست علما فإذا ما هو العلم نور في قلب من يشاء الله هذا النور كيف لي أن أراه من الذي يدعي وجود النور في قلبه فضلاً عن وجوده في قلب أنه يراه أن النور الذي في قلب غيره مرئي له هذا النور نور في القلب هذا النور في القلب الذي في القلب غير مرئي إذن كيف لنا أن نرجع الناس إلى العلماء إذن هذه الرواية رواية ومثلها روايات أخرى هذه الروايات لابد أن تفسر الآن لا أسمي هذا التفسير تأويرا لأني لا أريد أن أقبل أن يكون هذا هو المعنى الظاهر فإن كون هذا المعنى الذي قررناه ظاهرا. محل منعاً ولكن هذا الذي يبدو من السائل أنه يسأل عنه لأنه فاهيم من هذه الرواية أن هذه الرواية تدل على أن العلم نور في القلب بهذا المعنى للنور أي ومن أجل هذا سأل ونحن نقول هذا ليس هو المعنى الظاهر من الرواية ولكن لم لا يعنينا أن نقول إن هذا هو الظاهر لأن السائل يفترض أنه هو الظاهر ولا نريد أن نناقشه في هذا بل نريد أن نبين تفسيراً من رواية هذا التالي الفاسد الذي ذكرناه أننا لو حملنا الرواية على هذا المعنى الذي استظهره الذي أحدثوا أن السائل قد استظهره من الرواية لواجهتنا هذه المشكلة وهي عدم صحة رجوع الجاهل إلى العالم والحال أنه قد استقرت طريقة الناس كافة ومنهم أتباع الشرع على رجوع الجاهل إلى العالم وقد اتفق هذا في محضر المعصومين عليهم السلام وكانوا قادرين على الردع وكانوا أو بعضهم على الأقل قادرين على الردع ولم يردعوا بل رأينا في الروايات التي نقلت عنهم أنهم أمروا بالرجوع إلى بعض الأشخاص أو أمروا بعض الأشخاص بالتصدي للإفتاح مثل أبا أقلس في المسجد وأفت الناس فأني فإن أحب أن يرى في أصحابي مثلك طيب إذن هذه طريقة العقلاء طريقة الناس وطريقة أتباع الشرع باعتبارهم إلى العقلاء والشرع راضا بهذه الطريقة وإلا لمنعها ولو منع لنقل إلينا بالتواتر والحال أنه لم ينقل كذلك وهذا مما تتوافر الدواعي لنقله فعدم نقله دليل على عدم وجوده طيب إذن هذا التالي الفاسد أنه لو كان المراد بهذه الروايات هذا المعنى الذي أحدث أن السائل قد فاهمه لن سد باب رجوع الجاهل إلى العالم. وهذا تال فاسد وما يلزم منه الفاسد فهو فاسد فهذا المعنى غير مقصود إذن ما هو المقصود؟ يلزمنا أن نبحث عن تفسيراً ينسجم مع الوصول العامة في الإسلام ينسجم مع ما تقتضيه الأحكام العقلية والنقلية القطعية فما هو التفسير المناسب؟ الجواب سنذكر بعض التفاسيل لأن المهم هو هدم المعنى الذي بنى عليه السائل سؤاله ولكننا سنكمل مع أن هذا ليس بالمهم في الجواب وهذا قد تكلمنا عنه مراراً أننا حينما نبدي تفسيراً احتمالياً فهذا بحث تفسيري بحث وحيث أن هذه رواية فهذا يدخل في شرح الحديث المعنى الذي فهمه الغير مقصود أما المعنى المقصود فهو محتمل لمعانا منها هذا التفسير أن يقال إن هذه الرواية نعيد أننا لا نبني على أن هذا التفسير الذي سنذكره هو التفسير المعتمد لهذه الرواية بل هو تفسير محتمل وغايته أن يكون هو التفسير الظاهر أحسن أحواله إلا أن المهمة في الجواب هو أن الذي فهمته غير مقصود من ذلك أن يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى أن بعض العلم لا ينفع صاحبه وأن العلم الحقيقي هو الذي ينفع صاحبه فمن تعلم العلوم ولم ينتفع بها ولم تضف إليه إصلاح حاله وسلوكه فعلمه عند الشرع وعدمه صيح فهذا علم لا خير فيه لم لأنه لم يصلح صاحبه وهذا نظير ما جاء في الروايات في حكم في بيان وصف العقل وأن ما تراه مثلا السراق بعض السراق لهم حيال فيها فطنة شديدة وغير السراق أيضا ولكن السراق لأن هذا أمر ظاهر خصوصا في سرقة البنوك ومثلا سرقة المعلومات وأمثال ذلك هذه فيها حيال وخدع لطيفة اللطف ليس بمعنى الاستحسان اللطف بمعنى الدقة أنها فيها دقة وتحتاج إلى حدة ذهن في الروايات وصف هذه الحدة حدة الذهن بالشيطنة نكراء فإذا هذه نكراء وليست عقلاً هذا ليس عقلا مع انه من الواضح انه عقل بالمعنى الكوني للعقل بالمعنى الوجداني ولكن الشرع يريد أن ينزل هذا العقل منزلة العدم وان هذا العلم كعدمه اذا ما هو العلم النافع ما هو العلم الذي تعده علما العلم الذي أعده علما هو العلم الذي يورث نور. الرواية ليس فيها يورث الرواية ظاهرها أنه عين ذلك النور العلم نور يعني هو نفسه ذلك النور قد يقال أن هذا التعبير عن ما يورثه العلم وهو النور بأنه من جهة أن هذا العلم هو الذي قاد إلى هذه النتيجة نعم هو الذي قاد إليها وكأنه, وكأنه يقاد إن بعض الناس نفوسهم صعبة لانقياد ولكن العلم يذللها مثل الحلم في الناس من مثلا مستوى ضغطه مرتفع ينفعل بسرعة ولكنه يحل نفسه حتى يصير حليما إن لم تكن حليما فتحلم فتصير حليما بالممارسة وبالتدريب فهذا العلم طوع نفس صاحبه حتى جعله يلازم الصلاح فصار قلبه مضيئا بالنور لا من جهة لين قلبه لأن القلوب فيها اللين وفيها القاسي ولكنه لين قلبه بالعلم بأي شيء يلين قلبه بالعلم مرة بكم في الكفاية أنه قطع هذه السلسلة قال بالتأمل في عواقب الأفعال التأمل في عواقب الأفعال يغير قناعات الإنسان في العصر الحديث أيضا من بعد صاحب الكفاية في المدارس الأوروبية يقولون يحصل ذلك بالتلقين تلقن نفسك حتى تصل إلى ترويضها فإذن العلم هو الذي يقود إلى الصلاح وهو الذي يدفع العبد لترويض نفسه الجامحة فصار العلم سببا للنور فعد من هذا الوجه نورا تسمية للسبب باسم المسبب فسمي العلم نور لأنه سبب للنور هذا تفسير لهذه الرواية وهو يبقي الأمور على حالها وتبقى المدارس قائمة فليذهب وليدرس وليتعلم وهذه الرواية لا تصده عن التعلم ولا تزهد في بذل الوسع والاجتهاد والمثابرة في كسب العلم هذه لا صلة لها بذلك البق عفوا شيخنا هل يمكن أن يقال أنه الإمام عليه السلام كان يشير إلى الأئمة والعلم الخاص بأهل البيت عليهم السلام حيث أنه علم من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة جولة لابد أن ننظر في الروايات التي فيها هذا وأنها تقبل حملها على إرادة العلم الحاصل عند أناس الخاصين هم أن هذه الروايات ناظرة إلى علم عند غيرهم الآن لا تحضرني خصوصيات الروايات لاحكم أنها تقبل مثل هذا التأويل أم لا ولعل بعض الشيخنا يفسر هذه الرواية بما ورد في <تصفيق> الآية وابتقوا الله يعليمكم الله نعم هذا أكثر الصوفية من الاستشهاد بهذه الآية في, في فهم أن, أن التقوى طريق لكسب العلم والآية ليست ظاهرة في هذا المعنى لو أن الآية قالت واتق الله يعلم يعلمكم كوم نعم حتى تصير جوابا الشط ليش توافق مقصود المتصوفه ولكن الايه ليست كذا الله ويعلم ويعلمكم الله حملها على انها جواب شرط خلاف الظاهر قواعد الاتصال والانحسام موافقه للظاهر نعم يعني ليست إذن ظاهر الآية واتقوا الله ويعلمكم الله أما وجه الصلاة بين هذا الأمر وبين هذا الفضل لماذا قال واتقوا الله ويعلمكم الله إذا لم يكن هذا الفضل على جهة الجزاء فلماذا قال ويعلمكم الله فدل هذا العاطف على أن هذا الفضل على وجه الجزاء صوفية عندهم يعني. هذا ليس بيانا للظاهر بل هو نوع من التكلف في حمل الآية ليس هذا هو الوجه الوحيد أو الوجه الظاهر في هذا العطف لو أن هذا الوجه هو الوجه الظاهر في هذا العطف لقلنا وليس للعطف مسوّغ إلا كون هذا الفضل ويعلمكم على وجه الجزاء وإن لم نحمله على أنه جزاء فالعطف لا مسوّغنا أو فالعطف مستهجن عرفا مثلا هم لا يعرفون مثل هذه الوجود ولكن نخرج مثلا مقالتهم على ما تقتضيه قواعد أصولنا فليقول مثلا لو قالوا إن هذا مستهجن الجواب إن العطف لا ينحصر وجهه في هذا حتى يأتي هذا البيان فإذن الآية ليس فيها ظهور في هذا المعنى هل توجد نصوص شرعية يمكن أن يستظهر منها هذا؟ موجود كثير يوجد في بعض الروايات ويمكن أن, أن يؤخذ هذا من بعض القواعد العقلية أيضا ولكن مع تكلف إذن العلم يحصل بالتكسب وأما حصول العلم من غير تكسب فأمر لا ينكر ولكنه كحصول الرزق كلما دخل عليها زكارية المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله فإذا الله سبحانه لا رد لفضله يعطي ما شاء لمن شاء ولكن الكلام عن أن التكسب طريق وسبب جعله الله لكسب العلم أم ليس كذلك وأن هذه الرواية هل تنفي كون التكسب كون التعلم طريقا لتحصيل العلم الجواب هذه الرواية لا تنفي ذلك العلم يحصل من دون تكسب نعم العلم يحصل من دون تكسب هذا لا يحص الأنبياء ولا يحص الملائكة ولا يخص الأولياء بل يحصل حتى للكفار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ لم يقل يؤتيه المؤمنين يؤتيه من يشاء والعلوم التي تجيدونها مثلا في بلاد الكفار لأناس كافرين كلها من فضل الله تبارك وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقل ربي زدني علما وما من علما وما من فضل من علم ومن غيره إلا وهو من الله سبحانه ولكن فضل الله منه ما هو بالمباشرة أي من دون توسط الأسباب الظاهرة أو المادية ومنه ما هو من طريق الأسباب المادية هل ثبوت الرزق الذي يأتي من دون الأسباب المادية؟ ينفي حصول الرزق من الأسباب المادية؟ الجواب ذلك لا ينفي هذا يسأل في زيارة الإمام الرضا عليه السلام في السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم يسأل عن شنو المراد بهذا الملك الأعظم وهو مستظهر أن هذا يعني الرئاسه اختص بها الامام رضا عليه السلام هين الرواية تقول انتهى نحن نقف معه في كلمه انتهى هذه اللي بواسطه يمن اللي بعده وللتالي نحن نسال السائل نقول كيف تقول ان هذه الرئاسه لم تكن لمن سبق الإمام الرضا عليه السلام من ائمه اهل البيت ولفظ الرواية انتهى وهذا اللفظ ظاهرا أنه وصل إليه يداً بيد من دون فصل نعم لو قام دليل على أنه <تصفيق> على أن هذا الظاهر غير مقصود مثل أن تقول انتهت النبوة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهذا لأجل قيام قرينة وإلا هي التي اقتضت أن نرفع اليد عن هذا الظهور أنه يدًا بيد وإلا لو هذه القرينة لحملناه على ظاهره في هذه الرواية أين القرينة التي بخلاف هذا الظهور هذا من جانب ومن جانب الآخر ما هو الملك الذي حصل للإمام الرضا عليه السلام ما الذي امتاز به الإمام الرضا عليه السلام عمن صدقه من الأئمة المعصومين ولاية العهد ولايه العهد شيء مؤقت مسلوب الصلاحيه حتى ان الامام الرضا عليه السلام شرط على المامون ان لا انصب ولا, عزل. ولا اعزل يعني هذا امرا شكليا ظاهريا تريد أن تصل به به الى ماربه الى ماربك وقد امرت أمرني الله بالتسليم لهذا الابتلاء هذا لا أقوله على لسان الإمام عليه السلام بل على لسان حاله يعني هذا هو الظرف الذي كان فيه الإمام الرضا عليه السلام فإذا ولاية العهد لم تكن ملكا من رأسا فضلاً عن أن يكون هذا التميز فيه مزيئة مملكة. هذا من جانب من جانب ثانيًا أئمة أهل البيت عليه السلام هل يرون لهذه ولاية العهد قيمة؟ بل يرونها ابتلاءً وأنهم قد أجبروا على تحمل هذا الابتلاء في حين أن ظاهر هذا الوصف في بيان وصف يسر الأيما عليه السلام وأنهم مسرورون به فكيف تحمل هذا الوصف على إرادة ولاية العهد وثالثا وما قيمت ولاية عهد المأمون فيما جعله الله للإمام المعصوم أرجع إلى الروايات التي فيها الأرض كلها للإمام ما الذي, ما الذي كان للمأمون؟ هو لم يكن حاكماً على كل بلاد الإسلام لم يكن نافذ السلطان على كل بلاد الإسلام وهو في آخر الأمر قدهل فإذا هذا الملك لو, لو أن الإمام الرضا وصل إلى الملك الذي كان للمأمون فهذا الملك ما قيمته عند أهل البيت عليه السلام أرجع إلى الرواية التي عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيها بيان قيمة إمرتهم وأنها ماذا تساوي إلا أن يقيم حقا أو يدحض باطلا ما لم يحصل شيء من هذين فإن هذه لا قينة لها عندهم فالسلطان الذي جعله الله لهم تكوينا وتشريعا لا يقاس بسلطان المأمون حتى يكون هذا الوصف محمولا على ولاية العهد التي لم يصل بها إلى السلطان وكان عالما بأنه لن يصل إلى السلطان إذن هذا التفسير ليس بصحبه شيخنا هذه نسأل في رواية في رواية طويلة في كاملزياج في حواشين ونقلها حتى العميد الشيخ ذكر بها إمام زين العابدين عليه السلام فكادت نفسي تخرج بما جرى على سبيل السلام وتبينت ذلك, وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي عليه علي علي السلام فقالت مالي لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرا سيدي وأخوتي وعمومتي وولدي وأهلي مضرجين بدماء فقالت لا يبسع لك ما ترى والله إن ذلك العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخرين يسأل عن يعني كيف سيد زينة عليه السلام أن تعلم الإمام وتسليه وهو يعني إمام وهو المكلب لهذا التحليل أما أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يجود بنفسه فهذا من؟ تحمل البدن والبدن بدن المعصومين صحيح ان الروايات فيها ما يبين أن أبدانهم تختلف عن أبدان غيرهم مثلاً في روايات من رواية ذاكة الذي شرب دم رسول الله صلى الله عليه وآله مثلاً حصل على مزايا في الدنيا وفي الآخرة مثلاً في عدة روايات فيها بيان امتياز أبدانهم ولكن أبدانهم إذا أصابها ما يصيب أبدان الناس فإنها تتأثر إذا أصاب السيف جسد المعصوم فإنه يقطعه كما يقطع جسد غيره مقاومة البدن تختلف من شخص إلى آخر وهذا أمر طبيعي والألم الروحي ينعكس على البدن كثير من الناس إذا صدم بأمرا مثلا بمصاب فإنه يغشى عليه أو يسقط بسبب ضعف بدنه هذا أمر طبيعي فأن يصير الإيمان زين العابدين عليه السلام أن يصير بدنه إلى هذه الحال بحيث يراه الناظر إليه أنه يجود بنفسه هذه لا تنافي العصمة بوجه وأما أن السيدة زينة صلى الله عليها. تسليه بأن هذا أمر قد أخبرنا بأنه سيجري علينا وأنثال هذه المقالة أو ما في معناها فهذا يدل على كمالها صلوات الله عليها ولا بأس أن يقول أحد للمعنى يعني أن يقول من هو مأموم لمن هو إمام، أن يقول له مثل ذلك، ليس فيه خروج عن الأدب، خصوصا في مثل أصحاب هذه الرتب، يعني في مثل السيدة زينب عليه السلام، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، ربيبة أمير المؤمنين، الإمام زينب العابدين عليه السلام، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، من الروايات يظهر ان أهل البيت عليهما السلام لهم عناية حاصة برسول الله صلى الله عليه Hospital وبمن لقي رسول الله صلى الله عليه وآله فهي من هذا الوجه لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعاشت في كنفه في مدة من الزمن ثم في كنفي أمير المؤمنين عليه السلام فليس من الخروج عن investigate ال الأدب الشرعي أن تخاطب الإمام سيد العبدين عليه السلام بمثل هذا الخطاب سنها وتقامها يسوغ لها أن تخاطب بهذا الخطاب ليس ثم دليل على ذلك أكثر من الوقوع يعني إن ثبت هذا بدليلا قطعيا فهي تعلمنا الأدب السلام إذا ثبت هذا عنها بدليل قطعي فنقول وقوعه دليل على جوازه فإننا لا نحتمل في حقها أن تخرج عن الأدب الشرعي مع إمامها ولو خرجت لنبهها الإمام عليه السلام وإذا كانت هذه الرواية يعني أيضا نستمر إن كانت هذه الرواية ثابتة فليس فيها تنبيه من الإمام زين العابدين عليه السلام لها فهذا دليل على أنه ليس, من في ليس في هذا الخطاب ليس في خطابها هذا مع إمامها خروج عما يقتضيه الأدب ووجه ذلك ما قلنا من أنها لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله عاشت في كنفه وثم عاشت في كنف أمير المؤمنين فلها مزية عند أئمة أهل البيت عليه السلام فمن هذا الوجه لها حكمها أنتم انظروا إلى ما صنع الإمام الباقر عليه السلام مع جابر أعظم من هذا جابر لم يكن في منزلة زينب عليه السلام ومع ذلك فإن الإمام الباقر عليه السلام يقول له متى يخف عليك أن ألقاك فهاتي إليك هذا هذا حديث الإمام مع المأموم والإمام هو الذي يريد أن يسعى للمأموم فهذا من جهة أنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نجل من لقى رسول الله صلى الله عليه وآله ممن ثبت إيمانه أيضا إجلالا عظيما كل من لقى رسول الله صلى الله عليه وآله من المؤمنين فهو عندنا بالمنزلة الرفيئة وزينب عليه السلام من أجل الصحابة قدرا عافوا شيخ منك نعم. بعض الروايات تبين النصح لأمة المسلمين في باب المدينة نعم هل تكون المصداقة لنقالها الشيخ عن سيدة زينب عليه السلام؟ الظاهر أن تلك الروايات ناطرة إلى النصح بمعنى آخر <تصفيق> <تصفيق> نعم فإن ولا. النصحة مثلا تقول نصح هذا ناصح لله ناصح لله ليس بمعنى الذي يقدم النصيحة بالمعنى العرفي لله إن الله لا يعلم مثلا لرسول الله ليس بمعنى أنه يقدم النصيحة بالمعنى العرفي بالمعنى العرفي لأن النصيحة تأتي بمعنى غير هذا ليس هذا هو المقصود بالنصح لل... لأئمة المسلمين لا. والحمد لله رب العالمين <تصفيق> الله <تصفيق> صلی <صحيح> اللہ علیہ Ara, Ahsan, ah,